فَإِنَّ رَبَكُمْ لَرَأْسُ الرَّحِيمِ أَوَلَمْ يَرَ إلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ضِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَاءِ إلِي سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ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 فَلَقْهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُأْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَى هَٰئِنَّ سَٰئِئٍ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِجَآءَ يَفْرَهَظُن وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَظَرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ ثَمَنَ اللَّهِ سُمَّ ثم إِذَا مَسْتَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ سُمَ إذا كشف الظر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون